فأنهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فتواها ولا يخاف عقباها